أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريم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 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وإذا قِيلَ لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون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 انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلو الى شياطينهم قالوا قالوا إن إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَ بِحَِّ جََتُهُم وَمَا كانَوا مُهتَدين مَسَلُهُم كَمَثَلِ الذيذ السْتَووقَدَنَا رَاء فَلَمَّا أَضَ أَتْمَا حَولَهُ ذَهَبَ اللهَّهُ بِنُورِهِم وَتَرَكَهُم فِي ظُلُمَا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبصِرُونَ صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ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 وَلَْ شَ أَ اللهَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْععِهِم وَأَبَ صَالِهِم إِ اللهَّهَا عَلَ كُلِّ شَيئٍ قَدِي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 وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي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 عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالُوا أَنْبِئُونِي فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكُمْ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم ان اسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya adamu skun anta wa zawjukal وَكُلَا مِنهَا رَرَدًا حَيْثُ شِئتُ مَا وَلَا تَقُرَبَهَا لِهِ الشَّجرَةَ فَتَكُنا مِنَ الظَّالِمِ فَأَزَلَّهُ مَ الشَّيطانُ عَنهَا فَأَخْجَهُمَا مِا كََ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 إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَ اهْبِطُوا مِنْهَا جميعا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وَآامِنُوا بِمَاأَ زَلْتُ مُصَدّ قَلِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُُ أَوْ وَلَ كَافِر بِ وَلَا تَشْتَرْرُ بِآياتاتِ سَمَنَ قَللَ وَإ يَفَتَّقُون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 وَإِذْفََقُناَا بِكُم البَحرَ فَأَ جَنَكُم وَغْرَقُناَا آلَ فِي العون وَأَغْرَقُناَا آلَ فِي العوونَ وَأَتُم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 فَتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلك خير لكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم وَإِذ قُلْلتُم ي مُوسَلَ نُؤ مِنَ لَكَ حَانَ رَ اللهَّه جَهمَةَ فَأَخَذَتكُم الصَّاعِقَةُ وَأَر تُم تَظُرُون ثَُّ بَعثْنَكُمْ مِ بَعْدِ مَوتِكُمْ لَعََّكُم تَشكُرُون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 وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا ربك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 اهبطوا مصر اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وَمَا خلفها وموعظة للمتقين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 قَالَ انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيهه فيها قالوا الان جئت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 كَذٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيكُمْ آيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْن ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً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 افَتَطْمَعُونَ انْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وهم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 биъинда раббикум афала таъқилун авала яъламуна анна аллаха яъламу ма йусируна ва ма йълануна ва يُونَ لَا يَعلَمونَ الكِتَابَ إِللاا أَمَانِ يَوَإِنهُم إِللاا يَظُ النُ فَوإِلُ للَِّذينَ يَكْتُبُونَكِتَابَ بِأَدهِمثَُّ يَقولُونَ هذاَا مِن عِدِ اللهِ لَِشْتَوُون ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وَقالَالَ تَمَ السَّن النَا رُ إِلَّ أََّّ مَم مَعْدُودَ قُلْأَاتَّخَلْتُ مععدَ اللَّهِ عَهدَ فَلَْ يُخلِفَ اللَّهُ عَدَ أَمْ تَقُونَ عَلَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون بَلٰمَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْفَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا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 ثُمَّ انْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم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 افا كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلظ بَلَعَنَهُمُ بل اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ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 وَلِكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ, ويكفرون بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقِّ قوم صدقا لما معهم قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين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 قُلْ بِسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ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 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُواً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ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 وَرَأَى ظُهُورَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ على الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا حتى ف يَق إَِّ ماَا نَحنُ فِتْنَةُ فَلَا تَكفُ فَييتَعََّمُونَ مِنُّ ماَا ماَا يُفَقُونَ بِهِ بَينَ المَرءِ وَزَوجِه وَماهُ بِظّينَ بِِ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 Walo kanu ya'lamuun Walo anna hum amanu wa attaqawal mathubatun min indi Allah khayir Walo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 مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ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 وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ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 وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 ربنَا تَقَّ الْ مِن الن إِكَ أَ تَ السَّمعُعَليم رَبنَا وَجعَناَا مُسلِمَيينِ لََ وَمِذَُّةنَا أَُّةَم مُسلِْمَةَ لكَ وَأَرن وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ أَآيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ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 قالَاوا نَعبُدُ إلَهكَ وَإِلَهَا أَب إِكَ إبَ رَهِيمَ وَإِسملَ وَإِسحاقَ إِلَهَ وَاحِدَات إلَ هَو وَاحدَ وَنَحنُ لَهُ مُسلِْمُون تِلكَ أَُّةُ قَد خَلَت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 صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَنَا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب والاسباط كانوا يهودا او نصارا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ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 يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا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 Musa Teru ker isi, Yeh raiz yada ma aqibain used Sod-e anything ikafika aqibainish white Han me dir And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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ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 فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ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 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون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 فَمَنْ حَجَّ البَيْيتَ أَوْ يعتَّمَ رَفَ لَا جُناحَ عَلَيْهِأَ يَطَّووَ فَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَووعَ خَيرًا فَإِن اللهَّهَا شكِرٌ عَليِيم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 وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ من اِنْ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا وَبَثَّ فِيهَا من كل داب بَتُ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 إهُ لَكُمْ دُ مُبِ إ ماَا يَأُّوكُم بِالسِّ وَالْفَحشاءِ وَأَن تَقولُوا على اللَِّ مَا ل تَعْلَمُ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 وَمَسَلُوا ال الذيَّذينَ كَفَووكَ مَسَلَِّذن الذي ععقُوا بِماَا لَا يَسمَعُ إَِّ دُعَ أَنِدَا صُّ بُقْم عُمّ فَهُم لا يَعطِلُ يا أَيُّهَ الذيذين طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماؤه إلا به لغير الله فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فَهُوَ خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي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 يريد اللههُ بِكُميُصْرَ وَلَا يُريد مِكُم العُصرَ وَلتُكمِن العَِّةَ وَلتُكَبِّر الله وَللتُكَبِّر اللهَّه عَ م غَدكُمْ وَلاعَكُم تَشكُرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم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 الشهر الحرام في الشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين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 فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن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 فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ فَإِنْ بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم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 Sall, bani Israeil, kam átayna hum min áyat bayyinah, waman yubaddi l nirmata Allah min ba'd ma jāātthu, fa inna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 بَعصَ اللهَّهُ نَّبِينَ مُ بَّرينَ وَمُ لِرينَ وَأَن زَلَمَعَهُم كِتَ وَأَن زَلَمَهُمُكِتابَابَ بِ الحَكِّن يَحكمَ بَنًاا سِفِي مَخْتَلَفُ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 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا, وإثمهما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا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 Инна Аллаха юхиббу ат-тавабина ва юхиббуль-мутаттахириин. Нисааукум харсул лакум фаату харсукум аннаашитум вақаддиму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 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 إِلَّا أَن يَخافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا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 ذَلِكَ يُعَظُّ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمُ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أأَرَادَ فِي صَالًا عَ تَرَاضٍ مِنْهُ مَا وَتَشَعودِ فَلَا جُناحَ عَلَيْهِمَا وَإِن أأَرَدتُمْ أَن تَستَرضِعُوا أَولادَكُم فَلَا جُناحَ عَلَْكُمْ إذَا سََّمتُم مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُ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 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّبْتُمْ بِهِ مِنْ خِطُبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ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 حَقًَا على المُحسِنين وَإِطَلَ قُتُمُهُ مِنْ قََلِ أَ تَمَسّوه وَقَدَ فَرَبتُمْ لَ فَربَةَ فَنِصفُ مَا فَرَبتُمْ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 إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قامتين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 Alam tara ila al-mala' min bani Isra'ila min ba'di Musa idh qalu idh qalu li nabiyyi lahum bu'thuna malikan nuqatil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 ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم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 تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ يَفْصَالَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 إذْ قالَالَ إَهِي مُرَبََّّ يُحيِي وَيُمِين قَالَأَنَ أُحيِي وَؤمِين قَا إبِرهِي مُفَإَِّ اللهَّه يَأتِي بِالشَّممس مِنَ الْ المَشِْقِ فَأتِ بِهَا مِنَ الْ المَغْرِ بِفَبُوه تَ الذي كَفَُ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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزآ ثم دعهن يأتينك سعياً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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ماله رياءا وناس كََّذ ي فِقُمَا لَهُ رِآ أَن سِ وََلَا يُؤمنِنُ بِالناهِ وَْيَمِآخِد فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفوان عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْدَ لَا يَقُدِونَ علىى شَيء مَّا كَسَبُك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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ عَلَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيََّ مُ الْخَبِيثَ مِنْه تُم فِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذهِ إِللاا أَ تُغْمِضُوفِي وَعلَمُ أََّ اللهَّهَ غَنٌ حَمِي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 وما للظالمين مِنْ أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم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 وَمَا تُ فِقُونَ إِلَّ بتِغَ أَوجهِ الَّ وَمَا تُْ فِقُمٍِ خَيْرِ وَفَ إِلَيكُمْ وَأَنْنتُم ل تُظْلَمُون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الارض يحسمهم الجاهل اغنياء من التعفف يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ آمِنَتْ تَعَفُّ فَتَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 وَأَ تَصدَدَّقُ خَيير لَكُمْ إكُ تُم تَعلَمُ وَاتَّقُ يَْمَ تُجَعونَ فِيهِ إلَ الله تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ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 فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِّمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَلِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا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 لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ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 واغف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جزا الله قارئنا خير الجزاء ونحيطكم